يا أيها الناس اتقوا ربكم بما فصلوا فسمعوا ولا إن الذين لا ينطقون وَإِذْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِمَا أُنْزِلَ لَكَ كَذَلِكَ جَعَلْنَا كُلَّ كَفَّارٍ عَمْيَا طَالِبُوا الْمَظْلُومُ ما قدر ر الله عق قادرين ان الله لا قو ينعذ ام பஃல் இல்லூமிய <deal> يَحْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُ وَإِلَى اللَّهِ الطُّجَ